بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهد الله إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفييه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما تلقيتم غزيوا كوكلمه لتكون كوصيانا لموضوعي هني المتابعه يعني سنه عليه الصلاة والسلام e ndio madao ya msingi ya muhadhara huno يوم عاشوراء kwanza kabisa tukiliangazia jambo hili la al mutabaa li rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ni kuwa muislam هو ان اعظم نعمه من نعم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا أن بعث رسلا إلى عباده يعلمونهم الخير ويحذرونهم من الشر ويخرجونهم من الظلمات الى النور ومن الضلال الى الهدايه هي من المهم للمسلم ان كلتنبوا جبهيلي كو نعمه كبوه نعم زايد كفات الله تبارك وتعالى كو جو واكي ndani يا مايشا هاي يا علمينغو نكو اامي واتملزيا متومه متومه هاوا وكا ني مني نكوته هذريشا واجهوا الله فتوكاننا نشاري وكاو وانواتو وقتي غيزا نكووا بيليكا كاتيك موانغازا وكيواتو ا كتوكا كونيو بوتي بو وكيوابيليكا كاتيك وونغوفو هي نيعه عظيمه هي نيعه عظيمه كاتكنعم زولي منغوني بل اعظم نيعه كاتكنعم زولي منغوني لان باتباع الرسل الفوز والنجات وكذلك في مخالفه الرسل الخساره والهلاك كو افواط متومي نديكو كناباتيكانا دنييake جامو لا كفاولو نا كساليميكا كما فيله كو متومي ndani yake inapatikana jambo la kuhasirika na kuangamia Allah tbaraka wa taala tukumbusha hili neema atuambia wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula na haki ان اعبد الله واجتنب الطاغوت متومي ها وكا وانا نلنجانياهههه في ووت اجمع على الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك ووت وانا نلنجانياههه في الدعوه اعبد الله واوامر شا قوم زاو وعبدو الله تبارك وتعالى والعباده إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى الإخلاص كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما بل كما بين ذلك الله تبارك وتعالى في القرآن كما الغبين شاء الله تبارك وتعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين فهو حقا امر عباده اللي كله يسوقه اللي كله عباده قويل والله تبارك وتعالى اسمى متوميهوا وانا وليانيه watu الله يعني وكيامرش قوم زاو معبودون الله تبارك وتعالى نامتكسي الله تبارك وتعالى عباده واجتنب الطاغوت نمويبك كل ما يعبد من الله فالطاغوت كل ما يعبد من الله وهو كلن عبدي وكن وتعالى هل يقوى اياه اقو ام يريديه الطاغوت الشيطان لان الشيطان هو الذي يأمر بعباده غير الله طاغوت ني شيطان فسب الشيطان ديانا امر يشكوا عبدي الله فكل ما عبد من دون الله فحقيقه عبادتها عباده الشيطان لان الشيطان هو الذي دعا إلى عباده غير الله لذلك وتهون تنوع تفسير السلف كتفسير معنى الطاغوت فمنهم من قال الطاغوت الشيطان ومنهم من قال الطاغوت كل ما عبد من دون الله هو رب ومنهم من قال الطاغوت السحر وسباب يوت هيا تجتمع في كونها شرك ذات الذي يجمعني كوا بالله نال الرسل ومجيءك لتحذير الشركيشه ناني الله تبارك وتعالى ولهو نعمه يا كتميلزو متومه دي اعظم النعمه او اعظم النعم كنين لان ب اتباع الرسل وقوفات المتومه فيما دعوا إليه من التوحيد وحذروا منه من الشرك وافوات المتومه فيتت حيا ديكو كنapatkana kusalimika لان النجات لا تكون الا بالتوحيد وبالسلامه من الشرك كما قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع امال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يعني قلب سليم من الشرك وسليم من مخالفه الرسل من توتكى موجيه الله تبارك وتعالى حال يقوى موهوه كانت نعمه ارسال الرسل اعظم نعمه وبها تكون النجات فاعلم أن عدم الانتفاع بهؤلاء الرسل أعظم خساره كوا كتو نفايكن هاوا متومه ديو خساره كعبا زيدي نعم لنعدم هذا اكيوا نعمه يا كتملزيوا متومه ديو نيمه كعبا من اليين نفعيكانا هاو بس بيله بيله اللي ياها كنوفايكا نا هاو لا خساره بعدها اكون خساره بعداك طيب هديو حاجه الذي لا ينتفع بالرسل فهو في خسران مبين يقول لهم بكم كنوفايكا نا متومه اتكون في خساره خساره اليه كبوهه زايده خساره يا منين؟ بسبب تسليمك لي في كفواته متومه وخصاليكني في كوا كو خليفه متومه طيب اذا علمنا هذا تشكجوها هيدي وعلمنا ان اعظم الرسل وان سيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك امتن الله على هذه الأمة ببعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم الله اواه تجيا امه ونعمه yake hili kubwa yakumtumiliza na kumtumili kumtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwao na kuwa amewachagulia kwa mtume wao ni huyu الله تبارك وتعالى كما لقدمن الله عن لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله الله تنبيه حقيقه الله امي ونيشها ها المؤمنه كامهون نني وتملزيه متم هو ومش ولذلك صارت هذه الامه افضل امه oخرجت للناس بما ان طونا امهون makuwa ndio umma bora uliotolewa baina watu limada lianna ha aazama umma intifa'a birusul ndio umma lenu feka saidina mitume kwa sababu mtumi wao ndio bora na bila chakifaaida utakaoipata kwa huyu mtume ni kubwa zaidi kuliko waliofaidika umma mwinginezo kutokana na mtume wao ndio umma bora kunt كنتم خير امه اخرجت للناس اذا علمنا هذا ما يفوتني شيء يا مambo وسباب انتاك جambo مهمو سانا تولزيغيتي علمنا هذا فاعلموا ان الخساره في مخالفه هذا الرسول اعظم من خساره sauleho mnao umma msalifa kuwa kukhasirika kwa yeyote aliyeacha kunufaika na mtumi huyu katika maneno hasara yake ni kubwa zaidi kuli kuliko kuli kuli yule aliyehasirika katika waliotangulia wa kwa sababu ya yeye kutomfuata Mtumi wake kwa sababu hasara mtu anapokosa faida Ndiyo amefanya nini amehasirika faida ndogo hasara yake inakuwa ni ndogo aliyekosa sawa faida kubwa hasara yake ni kubwa zaidi hifanani aliyekosa faida ya 10000 kama aliyekosa faida ya milioni 10 bila shaka aliyokala bila faida ya milioni 10 huwa ekiwa watakaunufaika zaidi na mtume ni umma wenu kunufaika na mtume wao basi bila shaka waliokhasirika zaidi na mtume ni wale waliowacha kunufaika na mtume wao katika mamomo keipa mtatufu na mtume wetu na vipi tutakuwa kunufaika na huyo mtume wetu endapo tutayafanya mambo haya takaoaenza هيني سؤال يعني نقولوا ان دي محاضره هون وتقو تزغوكيه تحت السؤال الايلي بسبب الجواب بكلمه واحده كلمه واحده بالمتابعه ننتفع بالرسول بماذا بالمتابعه والطاعه نبتخثريك والموتوم بالمخالفه لذلك امنع لي الصلاه والسلام تنبيه كل امتي يدخلون الجنه الا من اتبع قال ومن يابا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد اضل اسمع امه وانغو اوتاينجيا بيبوني اسبوكو يولي اديكاتا مونيمو كوينجيا وابي بقوني. ما صحابه وكان مولزا عليه الصلاة والسلام ومن يابا نانا تكاكاتا متى عليه الصلاة والسلام وامبيه الصحابه من أطاعني اتكيني طنيميم وان من يتبع من عليه الصلاة والسلام دخل الجنه ويقول ومن عصاني فقد ابى نقول لك اني عاصمي بوين لي اني كتاب جوابي pepone الانتفاع بهذا الرسول يكون بمتابعته وطاعته صلى الله عليه وسلم وعدم الانتفاع بهذا الرسول يكون بمخالفته صلى الله عليه وسلم kwa hivyo ikiwa hili ni hali, mtaaba kwanza tuangalie hili soala zima la mtaaba kwa nini iwe ni mkumfuata mtume pekee yake kwa nini isiwe kuna milango mingine ifunguliwe ya kuweka mambo ambayo kwamba pengine yanazingatiwa au yanaonekana kuwa ni maana ke jambo kubwa na tetesi kubwa na مشكله مكبوه ونوletwa katika mlango wa kumfuata mtume fi bab al-ittiba nimasala ya yanazungumunza an hayana bid'a hasana hiyo tetesi kubwa watu wamiletewa inaosimama hajar athara kwenye njia ya kumfuata mtume alayhi salatu wasalamijiwe hili ambapo kwamba watu wengi wanajikwa nalo wanategeka na jiwe kama hili katika njia hili ya kumfuata mtume alayhi salatu kwa nini iwe ni mtaaba peti na tusiwe na milango mingine ya baadhi wanaoshukuliwa ni watu wema kwao nao wana mlango wa kuweka mambo ambayo kwamba ni heri nataja baadhi ili zitokee wazi hili jambo kwanza kabisa la tufahamu kuwa annahsinah wattaqbiha la yastaqillu bihima التحسين والتقبيح لا يستقل بهما عقل بل العقل فيهما تابع للشرع التحسين كون جنب كوالذوي والتقبيح نكونشكلها جنب كوالنباء عقلي هايسمامي peke yake kwenye mlango huu hayewezi kusimama peke لا بد اكيلي الى الله تبارك وتعالى وهنا سأذكركم بحديث واحد حديث واحد متواتر يتبينشيه واضح الى جابا الثلاثه ولى صلى الله عليه واله وسلم وكان الى زوجاته صلى الله عليه وسلم وواكذ المتوم يسالون عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ونوليزا ذي بعمليات المتوم يوباني ايكوجي ونواو واتك ونبدي واتفني عمله وكيل زيوا عمله مطوع عليه الصلاه والسلام akiwa kwa nyumba yake fama la qail rawi athama fastaqalouha wakazilana amali chache ah wakazilana amali chache lakini kisha wakao wanaambiana wakambiiana huyo ni mtume wa Allah tabaaraka wa ta'ala ugfira lahum ma qaddama min dhanbihi wama ta'akhara amesamehewa madambi yake bai bai bahut wazoikuwa kama yeye sisi lazima tufanye nini tuongeze bidii ah tuzidi zaidi ya bidii atufanye mmoja akasema atafunga mileni adha wala yafutwa sayasoma wala yafutwa mwingine akasema sayusali usiku bila kulala atasali usiku mzima wala alali mwingine akasema annahu la yatazawaju an-nisaa للعباده ثم عليه الصلاه والسلام لما رجع الى بيته واخبر بالخبر اشتد غضبه حتى احمر وجهه غضب زكي ادكون غضاب كالطاق اوسواك وكا مكن كيشى امر فجمع الناس اكامريشوا واتوا وكاليت اه كيشى ما بال اقوام يقولون كذا وكذا a wananini watu flani wanasema mambo kadha na kadha kata ajali mambo na ile habari ilifikia kisha akasema aalamukum billahi wa atqaakum ana anaiju zaidi ya kutoka kwa allah na mwenye uchaji allah zaidi ni mimi yani hamwezi kufanya amali ikawa ni amali jema imenishinda mimi lazima mukomee kwenye ميم اسوم وافطر واصلي وانا واتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني اتكيء على آت سنهي انا كون رغبه يقيهك سنهي فليس مني محل الشاهد النبوته غضب الرسول وانكاره على ولم تملك كسر الكنايه الدامه نكوكنش ونكو بينغ هؤلاء ماذا قال هؤلاء الصلاه قيام الليل الصيام التفرغ للعباده لأشياء بعضكم لا لها في الدين لأن الصلاه مأموره اما فرضا واما نفلا والصيام مأمور اما فرض واما نفل وكذلك التفرغ للعباده لكن ماذا فقد هؤلاء ومكوسنين ومكوسا تمام المتابع تمام المتابع وسبابه المتابعه للرسول لنفواتك وكله كيت لا تتقدم علي مسلم توليمت و الله عن التقدم على الرسول يا ايها الذين لا تقدموا بين الله ورسوله يقول المفسرون لا تقدموا قولا على قوله ولا فعلا على فعله ولا امرا على امره مسلم عليه صلاه و لوط هؤلاء تقدموا عليه زادوا عليه لذلك غضب النبي عليه الصلاه والسلام فما انقول كان غاليا ان خير الظاهر لي ني خير الصلاه والصير فايوا انت قد ترى شيئا بخير وهو عند الله قبيح كنين لان الرسول لا يغضب الا بغضب الله تبارك وتعالى حكسريك اسكو قوا حسيره زلال لله تبارك وتعالى كما المسمعه عائشه صلى عليه الصلاه والسلام ما غضب لنفسه قط ولكن اذا انتهكت محارم الله حقا هو يوكثريكا بسبب يا نفسي yake لكن ينpokeuka mipaka ya Allah yakamunjo mtum wake seeka kwa الله كومبو ناweza ان شاء الله تبارك وتعالى كيف نعرف طيوالي نفسها تطقئ واحد قوولابنا من المتابع لازم وتنفطاتن عليه الصلاه والسلام وسلميكنا غضب يا الله تبارك وتعالى نواله ونكذوشه في ديني وكاع جاء جنبه لو كنتن عليه الصلاه والسلام لو قاموا مع نف مع انفسهم صادقين هي موقف وكاسمامنا نفسياء وكيوا ني واكوي لواو انا نفسي لن تتبعوا وتزيدوك عاوا بسبب واو مادهي ماكبو وانا اسمع لكن لكن خيره كول كناوبه يا غاني كول كناوبه يا غاني فني هيي انغاليا جومفو فلاني غاديا جومفو فلاني خير طيب وما ادراك انه عند الله خير ما هيا كوجا وكوما عليه الصلاه والسلام قبول من المتابع هذا هو الأمر الاول والأمر الثاني ان الله تبارك وتعالى نهي لي لنفعتي للي جانب الاول الله تبارك وتعالى وصف ما أنزله بالحسن يا لاله يا تريمشا دواميه صفه وصفين دون ما فيه وا مengineo hapo yasifu kuwa ni mazuri. Tayib. Kwa hivyo وتعالى. Wa amara biittiba' ma unzila. Akaamrisha kwa watu ili yoteremshwa. Tayib. Biliذلك Allah وتعالى sama wa ttabi' ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Wa ttabi' ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min لا تشفعوا اتبعوا هذا الامر ما انزل اليكم من ربكم نتوك نتوك برنه مسك نعم اتبعوا ما انزل اليكم اتبعوا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم فوتين احسن ما انزل اليكم فوصف ما انزله بانه أحسن طيب لذلك تجد المفسرون هنا يذكرون تفاسير ومضام قامه ستعنشه معاني هذه الزموزه الحسد هو الذي انزله الله تبارك وتعالى قال الحسن البصري رحمه الله التزم يعني معنى هذا التزم طاعته التزموا طاعته واجتنبوا معصيته يلزمنه يا يعني يلتزموا انه هوت Si na ku kumaasi huyu yale alifanyia yale kwa kufuatana mengine yasiyokuwa yale yaliyoteremshwa paib hada huwa amro thani kwa peke yake kwa hakuna mlango wa kusema kuna mengine atakwa mazuri kando na yale yaliyoteremshwa jambo la tatu wa hada amro thalith يؤkidu alaina ma min ni kuwa sisi tumeaamrisho umirna bittiba'i ma unzila minallah wa nuhina bittiba'i ma duna dhalik min alawliya tumeaamrishwa kufuata yale yele kwa Allah اتبعوا ما unzila ilaykum من ربكم ولا تتبعوا من دونه dunihi الله ittabi'u باع من عند الله الله تبارك الله تبارك وتعالى فكل واحد هذا السؤال. هل الله بس اجيبني لسؤالك اكل آجي لكن لكن لكن لا ااجهني اجيبني لسؤال هل انزلها الله جاء الله ني تر انش وبنا شك جوابك لا الله كيترش اذا ليقول ليقل لنفسه ان الله امرني أن اتبع ما انزل الله من امرشني فوات اليه تر وان هاني يعني مالا منزل من عند الله يجي وييني بدعه هيك ترمش هتقول الله خلاص هذا المعنى مهم جدا هي الاسلام واتكنيوا يوقفوا بين ايدونك هو الدين هذا الدين دين الاسلام منزل من عند الله ولا يكون شيء من الدين الا ان يكون انزل من عند الله هاي وهي لي وللؤته دي ketika دين هيو اترمسو كتبو فالله لان هذا دين الله منزل من عند الله تبارك وتعالى وكل بدعه هيو اترمسو الله ما لان البدع من اختراعات الخلق دي ketika وزوشي لذلك البدعه هيو تركزيه بعد انقطاع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط بعدك ketika wahyi na wahindio terjemucho kutoka kwa Allah ulpokatika wahyi kwa kufa mtume ndio عندي الله تبارك وتعالى wala maana ni muhimu sana muislam awe nayo sawasawa ili yawe ndio yani hudud zaku gaidi eh ketika kufuata ketika almutaba'a نجاريب kuzungumzia niqat kama hizi kwa sababu mas'ala itiba' alhamdulillah mazungumza sana fadila za itiba' ha naya kuwaziku wengi lakini najaribu kuzungumza niqat kama hizi kwa sababu ziwe ni hujja da'ima li shubuhad almulabbisin zibni zile shubah zawale mwe kutaka kukanganya na kudanganya watu labudda muislamu awe na silaha kama hizi ah laza ma takuun talib ilm ati al-hudum mambo kama hizi ni asasiyat hiyani mambo ya kimsingi ambayo kwamba kila muislamu labudda anijarifana طيب kwa hivyo la tatu tumesema ni kuwa tumiamrishwe tufuate yaliyoteremshwa la pili na hii la tatu ni natofautiana wakati Nabii ni yaaki, kwa kwa yalioteremshwa peki ndio yamsifiwa kwa ni mazuri na jambo kwamba hayakuteremshwa kutoka Allah si mazuri, bidha hini minnzuri, apingana hini? Aaya. Aaya liyum, mazuri kwa apingana na aya aya mazuri aina aya aya ama tatu ni kuwa tumeamriwa tufuate yalioteremshwa tu na tumekataza kufuata mengine ambayo kwamba ni ya kuundwa hapa ardhi Haya kutoka mbinguni kutoka kwa Allah. kuwa dini ya Uislamu ni dini iliyoteremshwa kutoka mbinguni si dini ambayo kwamba imeundwa hapa ulimwingu kwenye ardhi. Kwa hivyo lolote kama hali kuteremshwa kutoka mbinguni haliwi ni katika dini kabisa. والهالي ليكم فواته من صلى الله عليه وسلم فوالله بده تثبتش أن هذا انزل من عند الله كيف بتثبتشوا و... ني نوحي. وحي بتاجي حكون كل الشغيله في الجدران بتاعتك ومينون ايش بقول نني ايوه فاما وحي قران واما وحي السنه امي قوسه وخلاص انتهى الامر طيب تو انا عندي نقطه نقطه يا يني اذا علم الانسان أن الحق محصور فيما كان من عند الله وما كان من غير الله تبارك وتعالى فباطل بسثبت في المتان انت اكيدوا الى بوا حق يمهفغيك كنياله يلي اتوكو الله بكيات هيو اللي هو لكما جنب خرجت وك الله ليس بحق بل باطل ليس بحق بل باطل الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لامته وقل الحق من ربكم سيممبي حقي من الى يدوتك ومولاي بس ما يجيوهين ديو حقي فماذا ba'd al-haqq illa kwa hivyo yasiokuwa Allah t'baraka wa ta'ala madha yakun yakun dhalal wa batil litakunu mudhibun li batil kwa hivyo yoyote anaeona bid'a katika dini ajiuliza hili swali bid'a au inshi kamini ewe kama bid'a la yakun mizan ما He mizali hiyo kwa nje mkano wako kisha pima unachotaka. Tayeb yoyote kastabida ajiulize hili swali. Je, imetoka kwa Allah? Na bila shaka inkana sadika na nafsi atasema hii jetoka kwa Allah kwa sababu bid'a yoyote utapata ina mwanzilishi asiye kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanzilishi katika watu wa kawaida kwa بعد الاوراد ورد تسميه ورد يا فلان ورد يا فلان وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد منجي او اناليا بعض الاستمام في دينك وتطاطى منجي يسيوكو وتكواكم توميو ناسيشوا كوواط او سهام ليس بقوم مسمامه وحقي ينسب الى السنه والى الجماعه Ambaole baki wote utapata wana nasibishwa kwa watu kwa sababu wao ndio waanzishia hayatoki kwa Allah tbaraka wa hadi kwa hivyo akishapata jawabu kwa kwa ile bid'ah haitoki kwa Allah tbaraka wa taala bas ayu shukrani aya ayweke kwenye kifua chake iingie baradan wa salatu waqulil haqq min rabbikum la anjeel wa ma raq famana ba'da al haqq illa al dala حقيته ككما يعني نيجي نتوميه حكونا بعد حقي ايش بكون دي؟ نيوبوتيف. خالد. هو هي نقط مختهجهات طيب، خلينا بنقطه انجابيه ثاني. تكونا سيسي ان الله اغلق باب ابتكار او باب اتباع غير ما انزله الله تبارك وتعالى. على الرسول tukiliona hili tukalitambua hili kwa kuwa Allah tبارك وتعالى أغلق على رسوله باب اتباع غير ما أنزله متيمه وك mwenyewe أفضل الخلق رسوله وحبيبه وخليله فكي يفتح هذا الباب لغيري هل هذا يعقل كل هي لا يجيء في عقلي كوامتومي من ملانو كيشه مغيري يفงليوه حايتوشي بل المتمي صلى الله عليه وسلم haya ni maasiya yeye kufuata yasiyakuwa yameremshwa kutoka kwa Allah na ajikhufia adhabu wala atafanya hivyo atadhibiwa na Allah tبارك وتعالى ala fiwaje mwingine afanye kufuata yasiyakuwa yametoka kwa Allah kisha tarjea thawabu ajabu al-ajab ayah mabaw maajabu sana ko khaskabda yarjuna thawaba min indillah skiliza hili Allah tبارك وتعالى امم بي امتي وكي قل سيبا اي محمد قوا امه واقو قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي انك تتبع الا ما يوحى الي ان تتبع يعني لا تتبع الا ما يوحى اسمعوا الايه ما قال ذاك في اني إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم والله هذه ايه عظيمه لو انتم وتيشيك بزوري بس نايفهم بزوري ناجسلميش كتابه منو يا الله تبارك وتعالى اكيمئ له زي متمي واكوا بس الى من البدع برمتها فاتصلني كنبيه زوجتي سكريزه بزوريني قال الله تبارك وتعالى موجه متي وجه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي سماه وامبيه حيويزكاني كومو مين سينا صلاحيه سينا yakubadilisha haya niliyoteremshwa leteremshiwa kuyabadilisha mimi ni yabadilisha kwa nimeteremshiwa kadha kisha nibadilishe niwe mtafutaji mwingine sina authority kama hiyo mlango huo usijafunguliwa mimi ولاحظوا هنا ومتميكا الاسلوب الاستثناء اسلوبه الاستثناء ان تتبع الا واسلوب الاستثناء اقوى اساليب لغه العرب في الحسن اقوى اساليب لغه العرب في الحسن نيو اسلوب من قوه زايده في لغه العربيه وقفغ معنى وقوه domano walinusulibuuno umetumika fi a'zami kalima kalima tiesh shahada ashadu alla ilaha illa allah kwa sababu hii kalima atakayewekwe ikafungwa yote awe illa allah na au kubwa allah نأسلوب قوي في بيان المعنى المقصود المراد والتحريز او التحرز من المعنى غير المراد كبينشا اللي لو قصديوه نككينيا اللي ياسيو قصديوه سجاكيينيا باي او عفوا لو انت زمهم زعما سالم هذا مسكين محمد ام اسلام هذا مسكين محمد ام اسلام انت فاهميك ككو محمد بن علي amismama lakini sifahamiki kwa mimi napinga kuwa kuna mwingine atakuwa mismama kalona na Muhammad اذا وطانو ستة لكن محمد. وصادق ولا أكون ما قام لكن ميمي nasema Muhammad mismama wa صادق ولاكم كالب لكن kuna wengine mismama lakini lao litasema ma qama في المسجد الا محمد ماذا يفهم حقنا mwingine kabisa ni Muhammad hindi aslub wa istithna hapa amwambia asema mtume aliye salama in attabi illa hakuna يسيقع عليه الكرمشوا ني معصيه سستوونا كنا بدع يا خيري اسكليزا اسمع ملي ان اخاف ان عصيت ربي يعني باتباع غير ما اوحي له لكن معاصم ولاوangu يعني كفواتا يلي na hukupia nini adhabu ala yawmin adhim adhab ya siku kubwa mtume aogopea aogopa lau atakuwa tatwingine ambapo kwamba atemeshwa atadhibiwa siku ya kiamu alafu wengine kando na mtume waliokuwa duni hawawezi kabisa kulinganishwa na mtume alayesallallahu alayhi wasallam hata kifo hawezi umma kamila hu umma Muhammad hauwezi kulinganishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kabisa bal al umma kamila hasana wahida min hasanati sallallahu alayhi wa salam niji ma moja tu sisi soft na amali zote zote niji ma moja katika mizani ya mtume alayhi salatu wasallam wakamlezo min alhasanati min alhasanati alizama ana hasanati ngapi kubwa kwa mtume alayhi salatu ikiwa umma mzima ni hasana moja tu vipi uta mmoja katika umma alinganisho na mtume haiwezekani awe atakayekua tayeb Ala kutuna alayhi salatu wassalamu asema nikifanya hivi naogopa ntaadhidiwa kisha yule ambaye kwamba akoduni kule kutuna alayhi salatu wassalamu yakochini mtume alayhi salatu wassalamu ana kwa kwa yeye hata hatafunguliwa na atapewa thawabu na atapata wakatungia mamu ya urongo katika zile bid'a ukifanya hivi wewe utafungukiwa na dunia basi biashara yako itakuwa subhanallah ah kama kile cha shetani anaodaagaa binaadamu tupidi tangua ili roho yako kuwa hakuna mwingine yote ikiwa mtu mmoja ndio basi mwingine yote hawezi kufunguliwa huno mlango kwa hivyo wanaosema kuwa kuna bidha hasana bimaana kuna kufuata kuna kujuzu kando na kufuata mtume ndio ya bid'a hasana yani kwa kwa yozu kumfuata mwingine kando na nani na mtume sala mwanaosema hivyo wataka kujibu swala hii kwenye hii aya vipi hapa allah tbaraka wa taala aizinga tieni maasiya alafu au aizinga tieni ni mzuri na ni hasana tay nibukta nyingine azana طيب نعم واس طيب نعم حقيقه اتباع الرسول الان كمتاج بعض نقاط توتونشا قوه الاتباع قوه من جياي ولا حيكون منتو مستحيلوا وكوك اتبع لازم اخوات اما لازم افوات نتعلسها اما اغاني اكو نجنبي تمتاز نقاط غافي 5 تقريبا طوله زين فما حقيقه الاتباع وحقيقه وكمفوطه مطمئنه هذا اعلم شيء صا موتو شكج جوا مهم وكي اكو كمبه اكو نجن مغيره بس اكو هي انا اذا اكوزا بوفوطه هيو نجه يكي الاتباعنا تتجه هذا المامو ماتاتو pek yake na mengine yote leo bakia inaingia kwenye أنزل على al-ittiba' lima unzila ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ah imma an اما الليوثيرمشهكم تومي ما امرش تنامرش تفاني كذا وكذا وكذا سواء امرش يالي من كتابه اعتقادات او ما امرش يالي من كتابه ما امرش يالي من لكن يكون ماذا بالامتثال او وإما أن يكون ما أنزل على الرسول نهي اما الليوثيرمشه هفا نكتازه ونمامه تنكتازه fa yakun liittiba' bil ijtinab etaku ufuata mufuata yali alladhi alladhi kataza aw alladhi kataza katika haya alladhi utarimshihi kataba hum wa imma an unzila khabar imma yali utarimshihi kataba kwa Allah ilayhi min ayyam Allah wa ta'ala ma بعد قيام الساعه أي خبر او اخبار الجنه واخبار النار أو اخبار ما في القبور أو أي شيء او اخبار الرسل والهم السابقه ها اما يتكون اخبار فيكون الاتباع هنا بالتصديق الكامل فصدقيشه كملي وعدم التردد نفسه صدقيش هي حقيقه الاتباع لتفهم حقيقه الاتباع البدعه تنجيه كاتكا موجه حتى يكون من اتباع هل البدعه ماموره؟ يكون ماموره حتى تكون بدعه اكبر من وما سميت بدعه بدعه الا لانها حصلت بعد الرسول فوصى امرك وكفكم الله بدعه. قوي هيوازي من تخف عنها الامتثال امتثال البدع واتباع البدع هيوازي يكون كذا katika kufuata ile amri وتعالى kwa hivyo haya mambo la budi yafahamike vizuri jambo hili وتعالى العباده لطاعته انا يفني مامهه لما الله يامرها هذا لا يطيع الله كيف يكون يعبده في الحقيقة هو يطيع الشيطان فهو في الحقيقة يعبد ماذا يعبد هواه وشيطان وشيطان لذلك جاء في الآية افرات الذي اتخذه الهه يعني معبوده يعبده هواه بسبب انه اتبع الهوى حكم فوات الله تبارك وتعالى نعم فله هنا جambo muhimu sana alla katika swala zima la ittiba al-ittiba anzur fima unzil ah huwa amrun tantafi bihi kama imamrishu shika mana ya fawati ya tikiniza ah huwa nahyu ittanibu ni يسدد فيه كما ني الله تبارك وتعالى طيب نهين للعباده لله تبارك وتعالى وهو تقوى الله دي وهي طيب ينحصر فيها هذا لذلك وتاونا كلمة التقوى العلماء يفسرونها بهذه الامور الثلاثه وما يكملها وهو منها يكملها ويبينها ويضبطها هاي هم بمتاه اسمه التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق المحذور وعبادة الله تبارك وتعالى على وفق شرعه المنزل على رسوله التقوى اللي كفاني لي ان اكو يبقى الليو قطازو نا يليو تليوا خبري لوحي يعني انكم الله وكلينا ان الشريعه الله اللي يترمشا كناني قامت متمي هذا هو هذا اللي ونداق حسين اتباع ketika محاضره هنا ولي بلايكوا وكاتي او كلمه يا محرم دغنا عاشوراء كبابكموشانا والا الحمد لله كل ماكو كموشوا هي مambo ولله الحمد الوعي منتشر بين المسلمين خصوصا بجبلاء شهر الله المحرم عاشوره في وقته وكاتب الطيب شهر شهر الله المحرم عاشوره المحرم والذي فيه يوم عاشوره شهر الله المحرم من الاشهر الحرم من الاشهر الحرم الله تبارك وتعالى اسما في قران ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض ذلك الدين القيم منها اربعه حروف ذلك الدين القيم منها اربعه حروف ادادي يميزي بين الله كتوك كاومبي يميزي بلي الله تبارك وتعالى انك اذا قضى ان حكمه الله تبارك وتعالى يكون مؤكلي ميزي من كو من نبي طيب كنتك او مب من غنام منها اربعه الحر من غنمي مهي ميزي كنا ميزي من 4 متكوف ميزي من 4 متكوف والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بين هذه الاربعه اللي يبينين شهايا ميزي منه كما كما سنه 12 شهرا السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ها ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان كما عليه الصلاه والسلام مؤكني 12 مiongoni mwa 12 kuna minne mitukufu ذو القعده وضع الحج والمحرم هذه البوزيتاجه هذه اسمها ثلاثه متواليات متاته مفقوده هاي جي شهر رجب مضار رجب اذا مكون بين ذي قتي وانا كبيره للمضار طيب اما قمرياني الذي بين جمادى والجمادى الاخر وشعبان مكون بين جمادى و شعبان طيب طيب هפה كتاج شهر الله المحرم kwa nikati ka ashurul hurm na katika aya tunayosoma وتعالى alimaniza mwisho akasema fala tadlimu feehinna anfusakum fala tadlimu feehinna anfusakum mshii dhulumu ndani ya hii miezi nafsi zetu la tadlimu feehinna anfusakum bterki mtaba'a khusub tusii dhulumu nafsi kuacha kwa kwa mtumindio hasara kwa hivyo ukiingiza nafsi yako katika hasara utakuwa umifanyia nafsi yako umyadhulum kwa hivyo fala tadlimu fi anfusak aldhulm muharram inda allah ala kulli hal hal yote ila aldhulm muharram ah kama hadith alayhi kwa allah wa taala asema ya ala nafsi وجعله بينكم محرمه فلا تظالمه فلا تظلم وفي جاء في الايات في الاحاديث ككتاز جنبين لا ظلم والظلم انواع نيمكتازوا بانواع ذات ذات طيب فما هي الكسانيه ذاته في عدم متابعة الرسول ظلم للنفس كنت مفات متلوم انك تظلم نفسك لكن لتيفงوا ال قوه الاولى كبيسه, كبيسة الشرك بالله تبارك وتعالى لان من ظلم نفسه بالشرك هو يميئئ نفسه yake وخلود في النار وسبب الله تبارك وتعالى سماجه اه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومراوه النار وما للظالمين من ارصاح akaifunga milango yote kwanza haram Allah alaihi wa janna Allahu ta'ala mishia taku penye tunasema kama peponi hatuingia dalala hiyo sehemu isiyokuwa peponi ah wala motoni طيب wama'wa al-dar namasho yake wapi motoni penye tunasema lakini kuna shafa'a tu شفاعه الرسول شفاعه الملائكه شفاعه الشهداء شفاعه الحفاظ وشفاعه عباد الله الصالحين ان بمقام الله تواذنيشا واومئوا بعد اذن الله تبارك وتعالى فهنا ذكر وما للظالمين من نصح وليظلموا واين يظلم يشرك حوان وتتزي وتتزي لله تبارك وتعالى اكم من بيلو وقوي من ظلم كبيره كبو كبيره يقدظلم نفسه لذلك لقمان الحكيم ااموصيه توتوهي قامويا يا بنيجا لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم تkiwa ndani محرم لنحذر الشرك لنخاف من الشرك ولنحذر الناس عن الشرك توتحذاري سي سي تييغوبي ان توتحذاريش يا واط ولا تسببوا ان يا شيطان aniekwambia akha Allah Ibrahim اجي وقبي نفسي yake habi kesi tuseme tukamakinika wal amn min makrillah hu ni mtwego mzito wa shaytani na mtu huenda kwenye maangamivu akifikwa na amn min makrillah yani la khafa ala nafsi ajuna yae خلاص al ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس سبحان الله اوجوب الشركان عباده الاصنام او بمعنى اوضح الشرك او سمع احميم تسوديه سلام نبي الله ابراهيم وهو امام الموحدين اسمع مواميه الله واجنبني وبني ان al asnam niepushe mimi na watoto wangu jambo la kuabudu masanam radbi innahu adlanna kathiran min an-nas yamputiza wengi katika watu ikiwa hili ni shirki ya wazi ayyuga nana yuga limtumi bal khalilur rahman je mimi na wewe je ikiwa shirki katika huni umma kama alibosema mtume alayhi salatu wassalam ash-shirku fi ummati akhfa min dhabib an-naml as-sawda fi al-lailati ala as aswadaa okamaa qala alihi salatu was salaam asema shirki mifichana kwenye umma wangu yani kuna aina zimefichana za shirki wengi haozitambui kama ni shirki mfano wa kufichana shirki kwenye umma ni kama mfano wa mchunga mselem tembea katika giza la usiku juu ya nini juu ya jiwe jeusi amefichana kiasi gani mchunga shirki imefichana zaidi ya hivi maana hapa ni khaf اكثر lidhalika mtuna wetuambia akhawfu ma akhafu اكي وشرك اصغر من ثم سب فماذا يقول في الاكبر وسب الاكبر لا يخرجه من المله والاكبر يخرجه من المله كيفه تسمى كل اكبر اكي ومتني هيا او امبيه مساحبه كيفه توامبي ميمي نا الخوف من الشرك داء الصالحين هو من وين او توما كييغوب من الشرك طيب فايفو لنحذر ولا من الشرط ونحن في شهر الله المحرم زيد كلكم تنو اغوبا ظلمه يا شرط قسمه لا تظلموا انفسكم بالبدع وكف عن البدع مambo kwa عليه الصلاه والسلام هذا من الظلم للنفس وسببه بدعه كما لو كما عليه الصلاه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ويفوكي وجامل البدعه لتسببش كييलेला نفسي ketika تكوني تلو مناسب فلا تظلموا فيهن انفسكم بالمعاصي وكف عن المعاصي بسبب في يندكوا ابي متون معاصي تميز المتوبين وكل واحد على الثاني اكو معاصي تميز المتوبين بيبون المعاصي الجيه متون لنحذر لنحذر من ظلم اخواننا تتخاذل وتظلم النغزات بسبب ان المسلمون كان نفسي الواحده okimu hisu okimu dulumu mu islam kama qawm yadhulumu nafsi yakumwenye ah huwa na katika huni mwezi kuna sha'a kuna yawm ashura kama niyo siku ya 10 na imekuja fadila chungu mzima katika kuifunga ile siku na imekuja kwa mtume salatu salaamu alkuu akijibidiisha sana ile siku isimpite eni siku isipite wowote kama alivonuku hilo nani Abdullah ibn Abbas akasema haja wahi kama mwana mtume alayhi salatu wassalam akichunga sana asipitwe na asaa ugopea asije kampita ile ashura pengine ikawa ile 9 adhani ni 9 kumbeni 10 au pengine 11 yeye alifunga 10 kadhani ndio 10 kumbeni 10 kiningana muono wa hakika ni 11 sasa mnaingia utokea kukoseka katika kuangalia mwezi na ala muwafaqat au sawm hada al-yawm tayyib na tasi' fiha ni katka sunnah ya mutawalli sallallahu alayhi wasallam kama ilkuja fi hadith al-muammi wa kayahudhu nafunga yawm al-ashir akasama la in'ishtu ila al-qadim la asu min al-tasi' liki yashum kama kana yakuju nitafunga na tisa pia pamoja na 10 lakini famata sallallahu alayhi wasallam qabla an yablu hadan akah qabla na hu muwaqa fa huwa عند ketika صومنا كفون 9 الى 10 من من التحري وهي سكوسيكوسن توفون 11 ولا اشكاله في ذلك فصوم المحرم كلها يعني مسنون المحرم صومياته مسنون الا ان جهه تكيوي اي فون كلها كامله لكن أي يوم من المحرم مسنون كفون لذلك جاء في الحديث اقم عليه الصلاه والسلام فيما أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم نيسلم يا اهل الله تبارك وتعالى ميزه المحرم ويكفيكم فضيله لهذا الشهر وانه الله نسبه الى نفسه وكويتني شهر الله اكو نسبيش على نفسي يعني تتقومي هapo صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جاي خلاص طيب